الهوار جعلات لاجلي رياح ويغضو فرات نص وصواعق الغرام واسحاب ورعدوه وصياح والمطر الهتان من <تصفيق> حتى عشق بيه مطمع وما من قرصان صارت وقود اشتاءت الواحو ما نفعو طاري ولا قلع قبلك دخلو قيس لوحو في مهلك جياحو فرد خلاق فراب لا نجع صيد يضل مع الصياد ويروح وين مراحو فرد صيد يضل مع الصياد ويروح وجميع اللي راه ينخلع مخرد المجلين على وجوه حبابه وبطاحه كن مجنون يغيب ويفزع بعد هناه وطلطوم وعز منازل مركاحه عاد الوحش عليه ينجمع لا بثمنت وبثقام سربال على تنواحه لا حال على حال تبشع صادوا ما صادوا من الهواء لا سلوال قراحوا والغالب ما دار له شرع يوم نجاو هلوم وجات الليلة لسون مياحوا قلها دهبي بلا ودع أسبت هولي وسبت هموم من لا يبراحوا بيكل الوعدك ما قضى وقال <تصفيق> Ik ben hier. Ik ben الحب والهوايا طامع في نجاحو سيفو قبل الطاعن يقطع وفسادو في نهايه الافعال اكثر من صلاحو وشقاهو تعبو لا نفع ملاخر خريطه انسان وعمام البصر نمحو زنزن طرش ما يلو سمع مثقف البدود والقوى يمزحى ما ليه عزيمة ولا طراح طراك المهبول توجدها يمت عن سياحه ما يقرب في حيها جمع طراه بالوقات ما يفقه جاه من صباحه طرا به ضيق الوسع ساق منح الفاخ في من تمكين جراح. مارامك دا وي اربع طير فريد على الرصام متقذب ريش ناحو كم من غصا كتاجر كل نهار سواق عامرات شاهد جباحو بمدافع وبخاش من قرق من حر هوا وش دايد شد قباحو قل دعاوي لي كسراء على ظهر الحوار على جميل الإنسان ويغطوك شفرات يهفو عرض بين سيال بطارق وسبع ضرف نهاج المخاطرة ولسانك حياحو وضبعتك ما حاد هاد وضع فين الطيق صار الهوى يوم يشد فاحو من لاخذ مشجع ماشجع ما شجع مارد يوم تدفع بسنو نرماحو آه راكب بلا صرع في دار لحوم على الولاج قد تراح لا تخرق عاده ولا بدع اشيلك من عار في الهوى يا من قطر نواح شمر ديلك كلام جرصح وتامل في ما حكيت سالم من الجيش ملاحو حادر قبل مشيك تنتبع وتشاد في ما حكيت بالوجد صرار كباح اطعت اخبرك ويشنع من صغري وانا مع الهوى السلح سلاح سارت حربي راكي بالمنع شيبني وانا على الصح شبابي كفاح كل نهار مغايز وجه تركني شهمني تشهام وقاحو وضعتو مطاق عن وضع حوث بربوعي وضار بياك اضوق زاحو ميره ومامع للقلوب تواف سيار يتحكم في لوب ما ودع غالب ما غلبو غليب من ساير جمع وقاحو للدفعة من داه يا اصرع من وجده وجد الحراك يدفع بسنون رماحه فوق المهجا طبعه طبع وطبع الرب من بلاغ يجود عنا بعفو وسماحه ملي المخلوق يرجع قال الجيلالي المنصبال رقايه تجاحه خد خريده نورها الطع بمعاني والفاض رايطه وجواهر تضاح وعبارة اصرارها اخضع عن طلبة وشراف والشياخ سلام بتلحاح قدم حاسن نورها المح دونه للزيغات والفجور والسافي وقباح بما يمجا من حيها من لطاب رياد ليه وجناه من طمر القاح ما نشول راق وطبع من حرث البرتان والكدوب ضحى ذو ما يرتفد من قاعد زرع احافقوني عليه شرحي الجذو الضاحضاءء بيلقى من الباردار دع والزيغ والكذول في ملب خرطاءء يصنع من لا يغني